لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النير ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ما قطعتم من لينه لو تركتموها قال على أ ص وليخزي ه الله ا فبإذن ل و الفاسقين وما أ ف ا ء الله على رسوله منهم فما أ و ج ف ت م عليه من خ ي ل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء و ا ل ل ه ع ل ى ك ل شيء ق د ي ر م ا أ ف ا ب ل ا ل ل ه على رسوله من اهل القرى فلله, فلله وللرسول ولذي القرب و ا ل ي ت ا م والمساكين وابن السبيل كيلا كيلا يكون د و ل ة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا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 وشد رهبة في ص د و ر ه م من ا ل ل ذلك ه ب أ ن ه م قوم ل ا يفقهون ل ا ي ق ا ت ل و ن ك م ج م ي ع ا إ ل ا في س ل ا م ح ص ن نوم ة وراء بأس بينهم شديد تحسبهم شديد جميعا وقلوبهم شتى ذلك ب أ ن ه م قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أ م ر ه م ولهم عذاب ن ل ي م كمثل الشيطان إ ذ قال ل ل إ ن س ا ن اكفر فلما كفر قال إ ن ي بني منك. إني أخاف شركه رب ا ل ع ا ل م ي ن ف ك ا ن ع ا ق ب ت ه م ا غير ربحيه ذات م ل م و ن ا ج ت م ا ل م ي ن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 لا يستوي أ ص ح ا ب النار واصحاب أ ص ح ب الجنة أ ا ل ج ن ة هم الفائزون لو انزلنا هذا ا ل ق ر آ ن على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو عالم الغيب والشهاده موسوعه النابلسي ر ي م ه للعلوم ه الاسلاميه ل اسماء ل الله الحسنى ا السلام السلام البارئ المصور له الأسماء وهو العزيز الحكيم